إن الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، رين الضوء عليهم والضلال. أتى أمر الله فلا تستعجلون. وحاده وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده على من يشاء خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصي مبين والأنعام خلقها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 ربكم لاوفرحيم والخيل والبغال والحمير لتقكروها وزنا ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قص السبيل ومنها جائ ولو ش هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنحو والعنب والنخل والأعنب ومن كل الثمار إن في ذلك لآية القوم يتفكرون وسخر لكم الليل منهما ربا والقمر سخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا الألوان إن في ذلك لآية لقوم يذكرون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 لبحر لتأكلوا منه لحمة طريا وتستخرجوا وتستخرجوا منه حية تلبسونها وتعرفون كما واخر فيه ولتبتهو من فضله ولعلكم, ولعلكم وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَصُبُلًا وَأَنْهَارًا وَصُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هم يَهْتَدُونَ أَفَمَنْ خُنُقَ كَمَا لَمْ نَخْنُقْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ الذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئاً لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون أمواتاً غير أحياء وما يشعون أحياء لا يبعثون.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 habbo hey, almustakbini